وَإِن جَهذَكعَأَ تُشركَ ب مَا لَسَلَكَ ب عمُم فَل تُطعم وَإذك تشركَ بلَسَكَ ب فَ تطما وَصاحهُ مَا بِدُّ مامَرووفَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ۚ وَاتَّقِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ